بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ طَاسِيمٍ مِيمٍ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ لَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَ كَأَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ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 وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُون قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ فَأَتَيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَن أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا مِنْ عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين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 فَرُمِيَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُم مُّجْتَمِعُونَ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ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 قال امنتم له قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لا اقطع عن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا اصلبنكم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 وَكُنُوزٌ وَمَقَامٌ كَرِيمٌ كَذَلِكَ وَآرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ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 رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ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 من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فَكُمَكِبُونَ فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَاللهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ نَسَوْكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فَمَا لَنا مِن شَافِعين وَلَا صَديقٍ حَمِيم فَلَ أن لناَا كَرّةً فَنَكُونَ مِنَ المُؤمِنين إِ فِي ذَلِكَ لآييتَ وَمَا كانَ أَكثَرهُم مُؤمننين وَإِ رَبكَ لَ العزيزُ الرَّحيِيم.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 ثم أغرقنا بعد الباقين إن فِي ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم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 في جنات وعيون، وزروع ونخل طلعها هضيم، مِنَ من الجبال بيوتا فارهين، فاتقوا الله وأطيعون، ولا تطيعوا أمر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 كَذذَّبَ أَصْحابُ الْأَكَةِ المُررسَلين إِذ قَالَ لَهُم شعيبٌ أَلَا تَتَّقُون إِي لَكُمْ رَسُولٌ أَمين فَتَّقُ اللهَّه وَأَطعون وَمَا أَسْألُكُمْ عَلَيهِ مِنْ أَجرٍْ إن أَجرِْيَ إِلَّا عَ رَبِّ العالممين.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 وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّ ظَنَّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّ أَعْلَمُ بِمَا يَعْمَلُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُم عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إنه كان عذاب يوم عظيم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 كَذَلِكَ سلَنهُ في قُ بالِالمجرمين لا يؤمنِونَ بهِهِ حتى يَوَو العذابَ الألم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 أَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ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 وَأَنذِر الرعَشَتَكَ الأقَرَبين وَخْفِ جنَاحَكَ لِمَن التَّبَعكَ مِنَ الْ المُؤمنين فَإِنَّ صَوكَ فَقُل إِّ بَر أُم مَِّا تَعمللون وَتَوَكَّلعَى العزيِيزِ الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينَ تَنَزَّلُ على كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَابُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ